شرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِيَنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الْدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 أو يوبقهن ذي ما كسبوا ويعف عن كذيل ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من نحيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدمى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 وَمَن يُبْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ الْلَّهَ مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ مَلْجَأٍ يُومَ إِذُ وَمَا لَكُم مِنْ نَكِيرٍ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 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء اليكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو مهورا إحجابا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإبنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب وللإيمان ولكن جعلناه نورًا ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدئ إلى صراط مستقيم إِذَا قَالُوا لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ